والسمائنا في المروج واليوم الموعود وشاهد وأشهود قتنا حافلهم جنات تجري من تحيى الأنهار ذلك الفوز الكبير إن مضش ربك